سن با ملا پودری نا سویا گنانا بلیو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 ظن ان ان يكعل بها فاقرا فللا اذا بلغت التراقي فللا اذا بلغت التراقي وقيل من راى ظن وظن أن وَيَتَّفِتُ السَّاقُ بِالسَّاقِ قُمْ إِلَى رَبِّكَ يَا مُؤْمِنُ الْمَسَاءَ قُمْ كَلَّا إِذَا من التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ يتفتت الساق بالساق الى ربك يوم اذل المساء فلا صدقنا صلا فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى هي تنطا اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك يترك سدى أَلَمْ يَكُنْ طَافَةً أَلَمْ يَكُنْ طَافَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ألي صد بنك بب